الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ عباد الله عباد الرحمن هل تعرفون صفاتهم الذين هم حقا عباده لقد بين الله صفات عباد الرحمن الذين يعرفونه ويستحقون ان ينسبوا اليه وان يكونوا عباده الذين يعرفونه ويستحقون ان ينسبوا اليه وان يكونوا عباده بعد ان تجاهل المشركون اسم الرحمن فقالوا ومن الرحمن لا نعرف الا رحمان اليمامه عياذا بالله مما يقولون فها هم عباده وخاصته سبحانه بصفاتهم المميزه ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم هؤلاء هم الذين يستحقون ان يعبأ الله بهم ويوجه اليهم عنايته فالبشر كلهم اهون على الله ان يهتم بهم ويعبأ بهم لولا ان هؤلاء فيهم ولولا ان هؤلاء عباده يتوجهون له بالتضرع واللجاء والدعاء ان ابرز سيمه لعباد الرحمن انهم يمشون على الارض مشيه سهله هينه ليس فيها تكلف ولا تصنع وليس فيها خيلاء ولا تصعير ولا تسعير خد ولا تخلع ولا ترهل ان المشيه حركه تعبر عن الشخصيه وعما يستكن فيها من مشاعر والنفس السويه المطمئنه الجاده تخلع صفاتها على مشيه صاحبها فيمشي مشيه سويه مطمئنه جاده قاصده فيها وقار وسكينه وفيها جد وقوه وليس معنى قوله تعالى يمشون على الارض هونا انهم يمشون متوا... متوا... متماوتين منكسي الرؤوس متداعي الاركان كما يظهر ذلك من يدعي التقوى والزهد كلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع الناس مشيه كما يقول ابو هريره رضي الله عنه ما رايت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض كانما الارض تطواه وانا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث ووصفه علي رضي الله عنه كانما ينحدر من صبب وهذه مشية اول العزم والهمة والشجاعة عباد الرحمن اظهرت مشيتهم طمانينة قلوبهم وارتسمت الطمانينة والسكينة على اعمالهم وحركاتهم ولذلك لا يلتفتون الى حماقة الحمقى وسفه السفهاء يترفعون عن المهاترات مع الطائشين العابثين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز وانما عن استعلاء وصيانه للوقت عن يضيع فيما لا ينفع ولقد امر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني انه الحلم والصبر والرفق والاناه ولذا تمتد جذور محبتهم في قلوب الناس حتى الذين وقفوا منهم موقفا لا يرضي هذه حال عباد الرحمن مع عباد هذه حال عباد الرحمن مع عباد الله في ارضهم في ارضه في نهارهم يخالطون الناس بعزه لا كبر وبحلم لا ذل وصبر لا تسخط فيه اما اذا جن الليل اما اذا جن الليل وارخى وارخى الظلام سدوله فلا تراهم من الاشفاق الا ساجدينا انه الشعور بجلال الجليل وعظمه العظيم والخوف من عذابه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما انهم يستروحون في ظل الصلاة من عناء النهار ويمسحون بحلاوة القيام مرارة الاسجان والاحزان ويطردون لذيذ المنام في وقت يحل لغيرهم المنام او السمر على ما لا يفيد من الكلام او الحرام انهم يفعلون ذلك وهم يتوجهون الى ربهم في ذراعه وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم ولا يرون فيها ضمانا ولا امانا من النار ان لم يتداركهم فضل الله وسماحته وعفه ورحمته ان كلماتهم ترتعش بالخوف وتطمئن بالرجاء يخافون عذاب النار الملازم الذي لا يتحول والمقام الشنيع الذي يستقر فيه المعذب ويقيم يرجون ربهم أن يصرفه عنهم بمنه وكرمه عباد الرحمن في حياتهم أنموذج القصد والاعتدال والتوازن يقول تعالى عنهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إنهم يسرفوا ليسوا احرارا في انفاق اموالهم الخاصه كما يشاؤون مع اعتراف الاسلام بملكيتهم ان المسلم ليس كالفرد في المجتمعات الراسماليه او في المجتمعات التي لا يحكم التشريع الالهي حياتها انما هو مقيد بالتوست بين الاسراف والتقتير فالاسراف مفسده للنفس والمال والمجتمع والتقطير مثله حبس للمال من اين ينتفع به صاحبه او المجتمع من حوله فالاسراف والتقطير كل منهما يحدث ازمه اجتماعيه واقتصاديه غير المفاسد الاخلاقيه والنفسيه ومنهج المسلم عبد الرحمن الاعتدال وكان بين ذلك قواما عباد الله من سمات عباد الرحمن الذين هم اهله وخاصته انهم لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ثلاث خلال وصفات يتميز بها عباد الرحمن يترفعون بها عن الكبائر من الذنوب التي اعظمها الشرك فكيف يشركون به وهم عباده انهم علموا عظمته وكبرياه وملكه وخلقه اف يشركون به بعد ذلك حاشا وكلا مهما كان ذلك الشرك صغيرا وبعبوديتهم لله وبعبوديتهم لله وبعلمهم انهم عباد من عباده لا يتطاولون على الانفس بالقتل والازهاق الا بما امر الله ليس في قلوبهم غل ولا حقد او كبر او بطر انما هم لله وامرهم لله فهم واني لمن حقوقهم لا ياخذهم الطيش بالاعتداء على نفوس معصومه ربما كان ليس لها تعلق بذلك الواقع فلا افراط ولا تفريط وبعبوديتهم لله الرحمن يترفعون عن الحياه البهيميه التي هي اشباع الجسد وان تمزقت الروح فهم لا يزنون استمرار في الطهر والنقاء ولم يقل ليس بجناه وانما قال لا يزنون فعل مضارع دلاله على الاستمرار في الطهر والنقاء طوال الحياه ايا كانوا وفي اي مكان كانوا انها حياه كريمه متصله بالله سبحانه وتعالى لا شركه فيها لا ذل فيها حفظ للانفس ان تزهق الا بما اذن الله وحفظ للاعراض ان تدنس او تهتك وبذلك ينشا المجتمع المتصل بالله القوي به محفوظ الحقوق مصان الاعراض ومن يتخطى هذا السياج الى الشرك والقتل وهتك الاعراض يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ولكن النفس البشريه ضعيفه ربما ترتكس في حمئه الرذيله او العبوديه لغير الله بخوف او رجاء او تطيش بقتل او استعلاء فيفتح الله ابوابه مره اخرى فيفتح الله ابوابه مره اخرى ليلج منها من فقد صفه من صفات عباد الرحمن ليلحق بالركب ليلحق بالركب مره اخرى ويجدد الايمان في عباده الرحمن بل ربما يناله من الخير بعودته بعد ضلاله عن الخير ما لا يتصور والله رحمان رحيم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولائك يغفر الله لهم لا يغفر الله لهم لا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما انها الرحمه انها الرافه من ارحم الراحمين من الرؤوف الرحيم فمن وقع في الاثم واقتحم الموبقات لكنه تاب توبه النصوح وجدد ايمانه وعمل صالحا فبعد ذلك بعد ذلك فسوف يبدل الله يبدل الله تلك السيئات التي عملها حسنات والله ذو الفضل العظيم فهيّ عباد الله هيّ معي عباد الله إلى باب التوبة عسى الله أن يقبلنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات إنه باب التوبة إنه أوسع باب إنه أعظم باب باب من المشرق إلى المغرب لا يغلق الا حينما تغرغر الروح او تطلع الشمس من مغربها لا يصد لا يصد يقبل اي مذنب وان كان مجرما فالى متى التسويف ايها المسلم من سمات عباد الرحمن انهم لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرماء فهم لا يشهدون شهاده زور تضيع الحقوق وتعين الظالم على ظلمه بل يفرون من مجالس ومحلات الزور بكل صنفه والوانه ايا كان ذلك الزور وايا كان ذلك البهتان وهم يترفعون عن اللغو يترفعون عن اللغو صغيره وكبيره لا يشغلون انفسهم به لا يلوثون اسماعهم بسماعه فللمؤمن ما يشغله عن اللهو والحذر والهذر لا يميل الى الباطل والبدع وسماع اهل هواه وباطلهم بل يمر مرور الكرام لا يتباطا حتى لا يصيبه شيء من الباطل فيقع في قلبه من الشبهه او الشهوه له ومن سمات عباد الرحمن انهم سريع التذكر اذا ذكروا قريب الاعتبار اذا وعظوا مفتوح القلوب للايات لايات الله يتلقونها بالفهم والاعتبار والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا انهم يعرفونها حق المعرفه فيبصرونها حق البصيره ويعملوا بها فيصبحوا قرانا يمشي على الارض عملا لا دعوى وبصيره تنفيذ لله لا حماسا اعما عباد الرحمن لا يكفيهم ان يصلحوا في ذواتهم وفي انفسهم خاصة انما يرجون من الله انما يرجون من الله ان تعقبهم ذرية تسير على نهجهم وان تكون ازواجهم على شاكلتهم فتقر تقر بهم العيون وتطمئن بهم القلوب ويتضاعف بهم عباد الرحمن وهم يرجون من الرحمن سبحانه ان يجعلهم قدوات خير للناس يقتدي بهم المتقون يقتدي بهم المتقون ويتقون عذاب الله فبذلك يسير المجتمع على تلك السمات العظيمه لعباد الرحمن فيصبح المتقون قاده وقدوات لا مقودين ولا مقتدين الا في خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله علمع المحسنين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بهدي سيدي المرسلين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا الي انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله يصطفي من عباده ويختار احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العزيز القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامي المختار صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الاطهار وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله لقد بين الله لنا صفات عباده اولئك عباد الرحمن اولئك الكرام اصحاب النفوس العاليه والقلوب السليمه المتواضعون لعظمه الله يدعون الى الله الناشرين للخير المترفعون عن الاثام وبينا لنا مصيرهم وجزاءهم بما صبروا على المكاره التي حفت بها طرقاتهم في الدنيا ان مصيرهم الجنه هي مقيلهم حسنه مستقرا ومقاما يلقون عصا السيار بعد ان طال المسير فيها يجدون الامن والهناء والسعاده والراحه بعد ان اتعبوا انفسهم بتلك في تلك الفانيه يجدون ملاعين الراات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انها بشره من الرحمن لعباده الذين نسب اليه ولذوا بكنفه واحتموا بحماه تتلقاهم الملائكه بالتحيه والسلام والتبجيل والتكريم انها بشره لا بد كائن وهم فيها خالدون لا يحولون ولا يزولون لا يفنى شبابهم ولا تذبل زهرتهم ولا تنقطع لذتهم ولا ينتهي نعيمهم خالدين فيها حسنه مستقر ومقاما هذا جزاء عباد الرحمن المخبتين اليه فما اعظم ان يسير المسلم على ذلك المنهاج وان يسير في ذلك الطريق وان لم يفعل فلن يضر الله شيئا وانما يضر نفسه ولن يعبأ الله به فهو اضعف من كل شيء وأهون من كل شيء وإن ظن نفسه أقوى من كل شيء لقد خلق الخلق للعباده لقد خلق الخلق للعباده ولا يبالي سبحانه بمن لا يعبده ويهتم بعبادته وسوف يكون هذا الإعراض عن عبادته سبحانه عذاباً لازماً يحيق بأهل السوء من عباده الناقصين عن عبادته المنتكبين المتنكبين عن الصراط السوي المبتعدين عن نهج الله الذي ارتضاه الله لعباده انه لا صله بين العبد وربه الا صله العبوديه كلما قويه الصله كلما قويه التاييد كلما قوي النصر كلما قوي الجزاء حتى تصل الى درجه الولايه فيجد العبد فيصبح العبد وليا من اولياء الله يعادي الله من يعاديه ويبغض الله من ابغضه وينتصر الله له ممن ظلمه وليست الولايه الا باتباع نهج الله لا ادعاء ان يدعى ولا شعارا يلبس ولا همهمات يهمهم بها المر انما هي الاخلاص والاتباع انما هي الاخلاص والاتباع لنهدي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولياء وحينما يحيد المرء عن عبوديه الله يصبح من سقط المتاع ولا يبالي به الله في اي واد هلك فما اضعفك ايها الانسان حينما تحارب الجبار القوي العزيز وما اهونك على الله فلا يغرنك امهال الله لك لتزداد اثما وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان عباد الرحمن هم صمام الامان في الارض لانهم يقيمون منهج الله في ارضه فيحفظوا البلاد والعباد من ويلات الفساد والهلاك الذي تكسبه ايد الناس فيستغفرون فيستغفرون الله ويدعون ويجأرون اليه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم اعننا على, على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من عبادك يا رب العالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من عبادك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار يا رب العالمين اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وان لله شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذوا من خذل الدين اللهم خذوا من خذل الدين اللهم خذوا من خذل الدين اللهم, اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في الشام اللهم يا ربنا كلهم في فلسطين اللهم كلهم في رحاب المسجد الاقصى اللهم احفظ لي المسجد الاقصى من ايدي يهود يا رب العالمين اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين يا حي يا قيوم ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله